اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره الا تذكره لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت السرا وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر واخفى الله لا إله الا هو له الأسماء الحسنى وهل اتاك حديث موسى إذ رآنا من فقال لأهلهم كتوب فقال لِأَهْلِهِمْ كتوا إِنِّي آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدا فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخنعنا عليك فاخنعنا عليك إنك بالغادي المقدس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 قال هي عصا يتوسّه عليها ويهشّ بها على غنم ولي فيها ما لب أخرى قال ألقها يا موسى فألقها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها في ردها الأولى وضمّ يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء إنها يا أخرى آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى تلعون إنه صبى قال رب اشرح لي صدري ويسد لي أمري وحلو العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أذي وأشركه في أمري كي كثيرا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 وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبست سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدمي يا موسى ثم جئت على قدمي يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى كرعون إنه طلا فقولا له قولا ليما لعله يتذكر أَوْ يخشى قالا ربنا إِنَّنَا نَخَافُ أن يفرط علينا أَوْ أن يطغى قال لا تَخَافَا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فَأَرْسِلْ معنا بني إِسْرَائِيلَ ولا تعذدهم قد جئناك بِآيَةٍ من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أَنَّ العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما باب القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وترك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أذواجا من نبات شتى قلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فتزب رابا قَالَ رَبِّ إِنِّي من أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ قَالَ ادْعُ رَبَّكَ تَضَرُّعًا وَخُفْهُ وَلَا لا وَقَالَ رَبُّكُمَا إِنَّهُ يَدْعُو رَبَّهُ تَبْدِيلًا وَيُخْرِجُكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ قَالَ قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنادعوا امرهم بينهم واسروا النجوى قالوا إن هذان لتاخران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بتحريما ويذهبا بطريقتكم المثلى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 إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أقص أن أيديكم وأرجلكم من قلاب ولا في جذوع النخل ولا أصلب أنكم عذابا جذور تعلم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 إنا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحي والله خير وابقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئك لهم الدرجات الرنى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تذكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسرد عبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دغة ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأظل في قومه وما هذا يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم ووعدناكم جانب طوي اليمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما غدقناكم كلوا من طيبات ما غدقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم ضبي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 قالوا ما أخذفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقدفناها, فقدفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجرا جسدا له قوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي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 من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه خالدين فيه وسالهم يوم القيامة حملا وسالهم يوم القيامة يوم في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتقابلون بينهم إلا لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إِذْ يقول أمثلهم طريقة إِلَّا لبثتم إِلَّا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها فيذرها قاعا صففا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا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 ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلمًا ولا ضما وكذلك انزلنا القرآن عربيا لفرطنا فيه من الوعيد وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرى فتعالى الله الملك الحق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 فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا فعرى وأنك لا تغمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلت على شجرة الخلد وملك لا يبداه فَتَلَامِنَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ثُمَّ قَبِلَ مِنْ رَبِّهِ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فإِنَّ مَا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 وكذلك نجذي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبطى أفلم يهدي لهم كم أهلسنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولنها ولولا كلمة سبقت من ربك لكان رزاما مسمى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 ولو أنا أهذكناهم بعذاب من قبله لقالوا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدا